ولَنَجِدَنَّ الَّذِينَ صَبَعُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِيبَةً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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحس ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين